التاسعة. الإثابة على العبادة من فضل الله العباد يا إخوتي لا يستحقون على الله شيئا من تلقاء أنفسهم حاشا وكلا العباد لا يوجبون على الله ولا يستحقون من ذواتهم شيئا على الله إنما الإثابة على العبادة محض فضل الله وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب تتلخص في أمرين اولا أن الإثابة على الطاعة محض فضل الله سبحانه وهو الذي أوجب ذلك على نفسه وثانيا أن الطاعات والعبادات سبب حصول الثواب إذا الخلافة الثواب فضل محض من الله والعبادة سبب حصوله وليس الأمر كما يزعم أهل البدع إن الشأنها هنا الإجارة، واستحقاق الثواب كاستحقاق أجل الإجارة ولا فرق فلا تفضل ولا منة بالثواب ولا شك أن هذا ضلال مبين أهل السنة يقولون الثواب استحق بسبب العمل وليس أن العمل هو الذي أوجب, أوجب الثواب على الله بحيث لو لم يكن ثمة ثواب من الله سبحانه كان هذا ظلما منه تعالى الله عن ذلك الأمر ليس كذلك إنما الله سبحانه كان منه الانداد وكان منه الإعداد كانت منه الهداية وكان منه الخلق فالأمر منه ابتداء وانتهاء ومع ذلك فإنه قد أحق على نفسه إثابة المطيعين، فكان ذلك حقاً باحقاقه على نفسه، لا باستحقاق العباد عليه. أحق على نفسه ووعد، وهو الذي لا يخلف الميعاد أن يثيب الطائعين، فكان خلاف ذلك خلاف ما تقتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، فكان ظلماً من هذا الوجه، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولذا تأمل في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم في حديث معاذ رضي الله عنه الصحيح وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً إذن تنبه هنا إلى هذه الأمور الثلاثة الإثابة فضل الله والإثابة حق على الله بإحقاطه على نفسه لا باستحقاق العباد عليه والعبادة سبب فصول الثواب ولذا تلاحظ أن الله عز وجل قد رتب في آيات كثيرة الإثابة على فعل العبادات على وجه السببية والله أعلم